ك برمقة عدا الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم, كأنهم بنيان مرصود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 ما قال عيسى بن مريم للحواليين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أيدنا الذين آمَنُوا على عدوهم فَأَصْبَحُوا ظاهرين